ومن هدي القرآن للتي هي اقوم قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة لقطعت يدها وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع وأنها اليمنى وكان ابن مسعود وأصحابه يقرؤون فاقطعوا ايمانهما والجمهور على أنه إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ثم إن سرق فيده اليسرى ثم إن سرق فرجله اليمنى ثم يعزر وقيل يقتل كما جاء في الحديث ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم كما هو معروف في الأحاديث وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة وشروط القطع كالنصاب والإخراج من حرز ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن التي هي أقوى وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق واستعملت قوة البطش المودعه فيها في الخيانة والغدر وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح يد نجسة قذرة ساعيه في الإخلال بنظام المجتمع إذ لا نظام له بغير المال فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائل البدن فإنه يزال بالكلية ابقاء على البدن وتطهيرا له من المرض ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة قال البخاري في صحيحه باب الحدود كفارة حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه انتهى هذا لفظ البخاري في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح فهو كفارته نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد وحق المخلوق يبقى فارتكاب جريمة السرقة مثلا يطهر منه بالحد والمؤاخذة بالمال تبقى لأن السرقة علة موجبة حكمين وهما القطع والغرم قال في مراق السعود وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة مع أن جماعة من أهل العلم قالوا لا يلزمه الغرم مع القطع لظاهر الآية الكريمة فإنها نصت على القط ولم تذكر غرما وقال جماعة يغرم المسروق مطلقا فات أو لم يفت معسرا كان أو موسرا ويتبع به دينا إن كان معسرا وقال جماعة يرد المسروق إن كان قائما وإن لم يكن قائما رد قيمته إن كان موسرا فإن كان معسرا فلا شيء عليه ولا يتبع به دينا والأول مذهب أبي حنيفة والثاني مذهب الشافعي وأحمد والثالث مذهب مالك وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام وعقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب وذكر ممن قطع في السرقه عوف بن عبد ابن عمرو ابن مخزوم ومقيس ابن قيس ابن عدي ابن سهم وغيرهما وأن عوفا السابق لذلك انتهى وكان من هدايا الكعبه صوره غزالين من ذهب اهدتهما الفرص لبيت الله الحرام كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله ومن خباياه غزال ذهبي أهدتهم الفرس لبيت العربي وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد وقطع عمر يد بن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة انتهى. وللمؤلف نقاش حول كلام القرطبي هذا نستمع إليه في حلقتنا القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته